سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورس ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا أورده تحت باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه وبين رحمه الله الأشياء التي يجوز بيعها وهي الأعيان المباحة والمنافع المباحة وبين ما لا يجوز بيعه وإذا كان الشيء لا يجوز بيعه فيحرم ثمنه كذلك قال رحمه الله فصل ويحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لأن هذه ضاره ولا نفع فيها وكل ما هو ضار أو خبيث فهو محرم وما حرم حرم بيعه ما حرم بذاته ولا نفع فيه حرم بيعه فهذه الأشياء منصوص عليها بكتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويلحق بها كل خبيث وكل ضر لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه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 فكل طيب حلال والحمد لله وكل خبيث وضار فإنه حرام هذه الأشياء ومثلها الدخان والشيشة والقات وغير ذلك مما يؤثر على العقل أو يؤثر على الصحة يضر المرء في ماله وفي دينه وفي بدنه فهو محرم لأن الدخان لا يقول عاقل إنه من الطيبات ويعرف خبثه أكثر من يستعمله ولو سئل لعرف وقال وأجاب بأنه خبيث لكن يقول هذه بلوى وفتنه وابتلاء استعن بالله على نفسك وعلى الشيطان واحذر الحرام واجتنبه ولا تقع فيما يضرك في دينك وبدلك فاستعماله حرام وبيعه حرام وكسبه حرام وان المرء لا يقذف اللقمة من الحرام في جوفه لا تقبل له صلاه أربعين يوما فلما يقع في الحرام ثم انه اذا وقع في الحرام حرم والعياذ بالله إجابة الدعاء وإذا كان المطعم حلال فاز وظفر بإجابة دعائه قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة قال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة قليلة الحروف كثيرة المعنى لسعد وللأمة قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة كل الحلال فقط واجتن الحرام تكون مستجابة دعوة أطب مطعمك يعني يكون طعامك حلال اجتنب الحرام تكون مستجابة دعوة ويفهم من هذا ان المرأة اذا اكل الحرام ما استجيب له وقد نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الله امر المؤمنون بما امر به المرسلين وقال صلى الله عليه وسلم الى ان ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي هذه كلها من مسببات إجابة الدعاء اطاله السفر الشعثة والغبرة مد اليدين إلى السماء الندى تكرار الندى يا ربي يا ربي كل هذه من مسببات الإجابة ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب لذلك يعني بعيد كل البعد أن يستجاب لمن هذه صفته المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام مع وجود مسببات الإجابة السابقة فليحذر المسلم الوقوع في الحرام أو استسهال بعض الأشياء تساهلا بها فتساهله بشيء من الحرام ولو يسير يجره إلى ما هو أعظم حتى يحرم الخير والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على إن الله ورسوله حرم بيع الخمر لأنه حرام خبيث ضار لا يجوز استعماله فلا يجوز بيعه والميتة لأنها محرمة ولا تحل إلا لضرورة فالميته قد تحل لضرورة وحلها في وقت الضرورة لا يبيح بيعها والخنزير لأنه نجس وخبيث فهو محرم وأكله أكل لحمه يكسب الاكل عدم الغيرة وعدم المبالاة بالمحارم والعياذ بالله لأنه هو مشهور بين الحيوانات أنه لا غيره عنده على محارمه على أنثاه بخلاف غيره من الحيوانات فتجد الديك من الدجاج إذا جاء ديك من الجيران يريد دجاجه طرد حتى أبعده وهكذا غيره والجمال والبقر والثور وغيرها والتيس كلها عندها غيره على انثاها تمنع غيرها من الذكور بان ياتي انثاها سوى الخنزير قالوا عنه انه لا يبالي تكون انثاه بجواره فياتيها خنزير من, من برا فيعلو عليها وهو ينظر ولا يبالي ولذا والله اعلم قال بعض المحققين ان الغرب لا غيرة عندهم على محارمهم تأثرا بأكل لحم الخنزير، لأنهم في الغرب يقولون إن الآباء والأمهات يشجعون البنت على اكتساب الأصدقاء والذهاب معهم لا يبالون والرجل كذلك لا يبالي زوجته صادقت فلانا أو علان كما انه يصادق زوجة الاخر وهكذا فنزعت نزعت منهم الغيره من اسباب ذلك والله اعلم اكلهم لحم الخنزير لانه يؤثر في طباع الاكله والاصنام التي تعبد من دون الله لأنها لا خير فيها ولا فائدة فيها واتخاذها كفر بالله العظيم أما إذا اشتريت على أساس أنها حطب توقد بها النار ونحو ذلك فلا بأس فهي حطب من الحطب لكن تشترى للتعظيم أو للنصب أو للتبرك بها أو لاستجلاب كذا بها أو لاستدفاع البلاء بها هذا محرم ولا يجوز شراؤها نعم ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيها فأشبهت الخنزير كذلك لا يجوز بيع ما لا نفع فيه ما لا فائدة فيه كالحشرات وسباع البهيم كالحشرات الحشرات الصراصر والديدان ونحوها هذه لا فائدة فيها بخلاف كما تقدم لنا دودة القز دودة القز من الديدان لكنها تنتج الحرير الخالص من لعابها هذه فيها فائدة وتباع وتشترى ولا بأس بذلك وإن كانت دودة لكنها فيها نفع وسباع البهائم السباع التي لا فائدة فيها ليست للجمال مثلا كبعض الطيور وإن كانت لا تؤكل وليست مثلا للحراسة ولا نفع فيها فلا يصح بيعها ولا يجوز شراؤها ومثلها الطير كالبومة مثلا والغراب غراب البين والاشياء التي لا يؤكل لحمها ولا ينتفع بها بصيد بخلاف الصقر ونحوه من الطيور التي تعلم ويستفاد منها في الصيد فهذه تباع وتشترا وقيمتها حلال وما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه مما لا فائده فيه فان كان مما يؤكل لحمه وفيه فائده كما تقدم لنا في الحمير مثلا يجوز بيعها وشرائها لانها تركب والاشياء التي ينتفع بها يجوز بيعها وشراؤها بخلاف الكلب فهو وان كان ينتفع به في الصيد او في الحراسه ونحو ذلك فيحرم بيعه ولا يجوز اخذ ثمنه وان كان يحل استعماله احيانا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان ثمن الكلب خبيث وكذلك أشياء التي لا يحل بيعها لا يحل بيع بيضها ولا فراخها ولا شيء من هذا نعم. ولا يجوز بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى فتنة أنا خصمهم يوم القيامة ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه رواه البخاري ولا يجوز بيع الحر الرقيق كما تقدم لنا يجوز بيعه وشراؤه لكن حر مثلا اختطفه نص فأخذه ليبيعه كما هو الحال قبل سنوات يختطفون من عند أهاليهم ثم يؤتى بهم ويباعون في أماكن أخرى هذا حرام وثمنه حرام أو أهله جياع وباعوه مثلا باعوا واحد من أولادهم وهو حر هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فهذا يقال له الحديث القدسي والحديث القدسي تكلم الله جل وعلا به وهو دون القرآن وفوق الحديث النبوي ولا يصح قراءته في الصلاة ليس له حكم القرآن قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة أشخاص ثلاثة أصناف الله جل وعلا خصمهم يوم القيامة ومن كان الله خصمه فهو مغلوب فهو مغلوب قال المعلف رحمه الله ذكر منهم رجلا باع حرا فاكل ثمنه اختطفه وذهب به إلى مكان ما وباعه وأكل ثمنه هذا الله جل وعلا خصمه يوم القيامة والثلاثة كما ورد في صحيح البخاري رحمه الله قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر يعني عاهد وأعطى اليمين بالله أن يفي بكذا أو أن يقوم بكذا ثم غدر ومثل ذلك البيعة للإمام أو نائبه مثلا ثم يغدر ويخرج على الإمام هذا الله جل وعلا خصمه ورجل باع حرا فأكل ثمانه هذا الذي معنا ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره هذا خطر عظيم وكثير من الناس واقع في هذا الأمر يستأجر الأجراء أو يستجلب العمال الضعفاء فإذا تجمعت الأجور عنده لهم استكثرها واستثقلها وماطلهم إياها وألجأهم إلى أن يتنازلوا عن شيء من حقوقهم من أجل أن يتحصلوا على بعض حقوقهم وهذا ظلم عظيم وهذا فيه الوعيد الشديد الله جل وعلا خصم هذا المرء الذي سأجر الاجير فاستوفى منه العمل ولم يوفه ولم يعطيه أجرته فليحذر المسلم أن يقع في هذا يبخس حق الضعيف المسكين ثم يتركه خلفه فيكون زاده إلى النار والعياذ بالله وأهم وأوجب ما يجب على الإنسان براءة ذمته وأوجب الحقوق وأكدها وأشدها حقوق العباد لأن حقوق الله جل وعلا كما ورد مبني على المسامحة الله جل وعلا عفو كريم لكن حق العبد العبد طالب بحقه والآن تستطيع أن توفيه إياه من مال الدنيا، وفي الآخرة لا وفاء إلا بأن يأخذ من حسناتك، فإن كان المرء قليل الحسنات أو نفدت، فيأخذ من سيئات المظلوم، وتجعل على الظالم، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس فينا من ليس عنده شيء ما عنده دراهم ولا عنده أمتعة فقير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال قدم أعمال صالحة كثيرة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن نفدت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله يأتي بحسنات عظيمة له حسنات في الدنيا لكن الحقوق أكثر والعياذ بالله فليحذر المسلم ذلك وليوفي الحقوق اليوم من المال قبل أن يكون الوفاء بالأخذ من الحسنات أو بالحمل من السيئات والعياذ بالله ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره رواه البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه يعني ليس في موضع واحد نعم ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لانها غير مملوكه اشبهه الحر ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك الاشياء المباحه في البريه مثلا ياتي الشخص يقف على حافة منها يقول من يشتري من هذا العشب الذي في الأرض من يشتري من الكمأة التي في هذه البقعة ما أترك أحد يقرم منه وأجعله يأخذ هذا الشيء وحده هذا لا يجوز لأن هذا العشب وهذه الكمعه وهذه الأشياء في هذه الأرض مباحة لمن سبق ولا ميزة لك نحوها فبعلم تبيعها إذا حزت العشب وكان في رحلك أو حزت الكمعة ونحو ذلك فلك حق البيع لكن قبل, قبل ذلك قبل أن تحوزها ما يصح أن تبيعها لأنها ليست ملكك نعم ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس لأنه مجمع على نجاسته وتحريمه أشبه الميتة ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس لا يجوز بيع الدم لأن الدم نجس سواء كان دم مسفوح من البهيمة أو دم يسيل من ادمي ونحوه فلا يجوز بيعه لانه نجس والنجس لا يجوز بيعه وهذا قبل ان يدرك الاستفاده من الدم لانه كان بيعه في الاول ليؤكل او يشرب وهذا محرم ولا يجوز أما إذا بيع من أجل إنقاذ معصوم من هلكه فهذا محل خلاف بعض العلماء أجاز ذلك لأن فيه مصلحة وفيه إنقاذ وبعضهم لم يجوز بيعه وإنما قال يجوز التبرع به ولا يجوز بيعه كيف تبيع جزءا منك لا يجوز البيع وإنما يجوز التبرع به قال مثل الميتة إذا كان هناك شخص مضطر لهذه الميتة والميتة لك فيحرم عليك أن تبيعها عليه لأنها لا يصح أن تباع الميتة وهو يحل له أكلها لأنه حلت له الميتة لجوعه فكذلك الدم لا يجوز أن يبيعه المرء ويقاس عليها أنه لا يجوز أن يبيع وصله من اوصاله فلا يبيع اليد ولا يبيع الرجل ولا يبيع الكلية لأنها ليست ملكه ولا يصح له التصرف فيها وإنما هي لله جل وعلا والله جل وعلا جعلها فيك لنفعك فلا يسوغ لك ان تبيعها أما التبرع بها فهذا محل خلاف وإذا رؤي أن المصلحة في التبرع بها تغلب على المضره في فقدانها فلعل ذلك يجوز والله اعلم ولا السرجين النجس السرجين نوعان اولا السرجين هو السماد فالسرجين قد يكون طاهر مثل بعر البعير والخارج من البقر والغنم هذا طاهر السماد ويجوز بيعه يكون المرء عنده مثلا مكان فيه تأوي إليه الإبل أو تأوي إليه البقر فيجمع بين حين وآخر سماد هذه الإبل أو هذا البقر أو الغنم ويبيعه هذا لا بأس به لأنه أولا هو طاهر ثانيا ينتفع به في الزراعة بخلاف السرجين النجس السماد النجس الذي فيه خلط من خارج الآدمي أو من بول الآدمي هذا نجس ولا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله في زراعة ولا غيرها ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها وفي حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرم متفق عليه ولا يجوز بيع شحم الميتة قد تكون الدابه من الإبل أو البقر أو غنم سمينة وعظيمة السمن ماتت حتبا فيها لحمها محرم لا يجوز وشحمها كذلك لا يجوز عكنه لأنه نجس وحرام لكن قد ينتفع بالشحم والشحم دهن كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا هو حرام لأنه نجس فالنجس لا يجوز الانتفاع به لأنه منها لأن شحمها منها وهي لا يجوز بيعها وفي حديث جابر رضي الله عنه قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة لأن اللحوم لا ينتفع بها إلا بأكلها ومعلوم أنها حرام فلا تؤكل. لكن الشحوم ينتفع بها في أمور كثيرة لكنها نجسة أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود يعني تمع فتكون دهن ثم يدهن بها الجلد ويطلى بها السفن السفن التي في البحر مثلا من منوحة البحر قد يتلف الخشب أو الحديد فيدهن بهذا الدهن دهن ميتة مثلا هو الدهن المذبوحه هذا صالح لان يدهن به لكن من باب توفير ذاك واستعمال هذا لانه تالف فيدهن بها السفن قال لا عليه الصلاه والسلام ويستصبح بها الناس يعني يجعلوها في السرج يستصبح تكون مصباح يكون سراج يوضع دهن الميتة مثلا في قاروره ويوضع فيه فتيله وتوضع عليه بالنار فيكون سراج فهل يصح ان يوضع في السراج من دهن الميته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام فقال لا هو حرام متفق عليه في البخاري ومسلم نعم وما نجس من الاذهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه رواه أبو داود وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله ويعلم, ويعلم, ويعلم بحاله لأنه يعتقد حلة وما نجس من الادهان فرق بين ما تنجس وما هو نجس ما هو نجس مثل شحم الميتة هذا نجس ما تنجس مثل شحم أو دهن طاهر لكن وقع فيه نجاسة فتنجس هذا يسمى تنجس يعني ليس نجس العين وانما اصابته نجاسه فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميته قالوا ما تنجس مثل النجس الروايه الاخرى انه يجوز بيعه لكافر ويجوز الاستصباح به في غير مسجد لأن تخانه يتصاعد فيؤثر في المسجد نجاسة بخلاف إذا كان في غير المسجد فلا يؤثر عليه لأنه ليس مطلوب أن يكون طاهرا والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحم الميتة قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه رواه أبو داود فقاسوا شحم الشحم والدهن المتنجس بشحم الميتة التي هو نجس والرواية الثانية قالوا فرق بين الاثنين لأن المتنجس أقل نجاسة من النجس العين لأن المتنجس كما سيأتينا ممكن تطهيره من الدهن بخلاف نجس العين فلا يمكن تطهيره وعنه أن الإمام أحمد رحمه الله يباع لكافر ويعلم بحاله يعني يقال له هذا دهن أو هذا زيت أو هذا شحم وقعت فيه فاره وقع فيه نجاسة وقع فيه يسير من البر